موقع رياض القرآن يقدم بسم الله الرحمن الرحيم إنا إنزلناه في ليلة القدر إنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرىك ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.